والله الذي لا إله إلا هو جاء في الأثر من عاش على شيء مات عليه كم من شبابنا يعانون كم من الشباب والله وأن ربي يسألني عن هذا الكلام والله شباب كثير جدا والله بعضهم يكلمني شخصيا وبعض الآخر يرسلني عبر الواتساب وعبر تويتر والله إنهم يشتكون من الأغاني وبعضهم يقول يقول يا شيخ ودي أصلي لك ما أقدر تكفى يا شيخ إباك تقرأ علي أنا فيني عين أنا فيني مس أنا محسود الله يا معه أول سؤال أسأله أقول له يا فلان أبسألك سؤال وبيك الجاو في صراحة قال أبشر قلت لم تسمع الأغاني قال لي والله قلت زين معك خمس أيام حاول أنك تقطع الأغاني بتاتا ما تسمع قال شيخ ما قلت لا حاول اقطع الأغاني وكلم بعد خمس أيام